jisla maut ho wal ho banne punyo balmat yo wal tadne dir ko manuj duj ro yo rawane yoga disan huwa jalra banne rabbi rahmat za innuwa kane kaliman salta huwa nafan kane fagat usdi hat us shakin kane jalka bakal bhege kaise tadne yani lehadu nu wal sadache Akkaduin kenya muatangu täne, Mollahia kajjarrenis aranggalvannee. Jo fi kenya legalmaangaan kannnee. Kanarrratti hilmaan kenya Järäb kanga, jonuties elkäminen, utura kointeeni, formaatan arkeni, lannaskuta bedään, teivne, tumar ravne, joka on jähinen, joka on sriineni, bi fadul rivkika. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi Rabbi alammin, wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabhi ajma'in. Ama بعد كبجم تتبلي ونكيا درسي تهنة تفسير قرآن سورة بكرة آية أفرتمي سقال الراجل درسي سدي السوتي ربينكي إنا أكي جلو من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعمة جرود بني بن إسرائيل رت أولئك رت لكواتات النجرا عدو إساني الرأ كاتا التي نجا إسحام بعثه ودو إسحان إجان أرجن عدويسن قدو الرأ إساني به كان الرادو بثات النجرا سبحانه وتعالى وإذا جئناكم جئن آية تمدرا واذكروا نعمتي أكرت عطفي تاتي وَاِذَنَ جِئْنَاكُمْ اَمْسَ نِعْمَاتِيَتَا وَيْتَ نَغَيَ اِسِم بَاسِ دُبْدَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَرَا فِرْعَوْنَ اِرَا آلِ وَانْتَجَدَمُ نَمَا دُوم فَاتِ نَمَسَنْجَلَدِيمُ نَمَسَنْقَبَتَي نَمَسَنِن أَدَان هِمْبَانِن آلِ جَدَانِي كَنَف وَرَا فِرْعَوْنَ جَلَدِيمْتُ فِرْعَوْنَ اِرَا موتيبي يمسرى موهن دانو فرعون جداني أقوما موتيبي يروم موين كيسر جدان موتيبي يحبشاء موين أقسم نجاشي جدان موتيبي يمسري موين فرعون جدان جدودا فرعون جدود نما نما ميدو نمت تكيس إذن فرعون جدودا كنف من ال فرعون ورى فرعون ان جلد مر زبانيه عيسى ارا ورانا عيسى ارا يوكاني ورى اس جلد مر ويتنغا اسم بافني يسومونكم جرس كإسن دندم سيسن سوء العذاب عذابهم يوكا قيطاطي هما كيسن دندم سيسن يذبحون كغراا قيطاتن سنكنا يذبحون نيغراا أبناءكم المانتس تسان تأيرا تتقو أبناء جتشون جولة تتقو اتباعنا مقربو الدامي ويستحيون نييسا نساء الفتن جتشون نييسا جتشو استيتي نساءكم دبرتي تسان نييساني وفي ذلكم نجائس باسوسا كيسا بلاء من ربكم عظيم بلاء كانني تجرا من ربكم ربي كيسان الرأكتاتي عظيم نعمان يوكا قانانين سنقدو كتاتي يوكاني بلاع ججون وفي ذلكم دمير عذاب إيسان إس... لمن سنتيودي بيفني فرعونا نكون عذاب إيسان دمسيسا المان دراق الرأي إجول دبرالي سودان وفي ذلكم عذاب إيسان عذب إيسان عذاب إيسان كيسا بلاع ربي كيسان عظيم كنا ربي كيسن قد إرى جيشو تلي إدفى السرماء كرا لكتوه من ربيكم عظيم جيشون أنا ني ربي كيسن را كتاتك أنا ني باسو سنين كربي سن كنان من ربيكم عظيم مقرتي قد تجرى ربي كيسن را كفرعون عذب سن ربي عذب سن جيشو سبب إيسان. وربي ربنا الآن فرعون إردت سلته إردت موسيسه فرعونا إسان عذب ججتورا دوب ربنا كأن آياتنا كيستتي واحد نوهمات نجرة فايدابا إيطوي آياتنا كيستجرة ثم لجنان فرعون هكسقه ججبسا ربنا الآن إسهلاك أمتا لللافة قبرتهيتنين ميد أماتري نجاباس دان داتي ربي كيناتي أكن من النعماق بون وفيه الدجنة حج في تيوجباتها تجاههم تكربي جلس ديبسا حج في تلافايتها أبديهم كتتين قابط كربيل الثقبة جئتوا يو كيس جريت جورا يهودا نكوني كني اتتبتاجروا يهودا زمن النبي محمد جرتو يهودا زمن النبي كينا جرتو غرو نجا كربين باسي وركن أدوه تهين ورده ورد رانيس النجابسون القمران ربي كين سبحانه وتعالى قمت ويتزمن النبي محمد جرس النجابسيتي أبادت ولا أولون المتي تلا أول على فرعون جلها النجابسون نعما جدة جدورة كيسان عذبا كيسان تكيسان كعب ريسان قرثان نجا إسم باسون نعما جدة لا اسرتي إمام الرازين اك ييروم يذبحون ابناءكم المنك سنجر انجچون كني دبرتي ديثني المديرا بالرون كني ركوو الدائسان الرجيس اجچو خره هدودان مال جنان الميرا يقران ديرتي دموتو ي ارغما بودر ديري غرغدون ند ندوتي المان ديرا كلفا alatte guddatu hingirtu dubartin homa kessan oltu dubartin girtu kara hedum mi lamti kara khanin gabar godatani hedacce facu'dan kara khanin badi saga galuma gargara irat hedacce'dan lubbu isi qabsudan isawam mi defecche dubartilen du sutun isi nimala yan isani aqasjeccu bani isra'il duniyarra ballesu yan isani kana ربنا الآني كن هن دجله نجا إنسان باسونكني نعمة ربي كنا نعمة جد رجج شورا ربنا كنا سبحانه وتعالى آية تناكثتى واحد الرها واقعا واقعاً بني إسرائيل رتى أرجمتني كربنا الآنى بحر أدنى إنسانى باسي إنسان نجا باسي فرعون اثان الرا هلاكتوني نعما قدته رت لكا وتربينك سبحانه وتعالى ما الجدا فرقنا بكم البحر يا دد ويت بحر الدان اثني بافني فانجيناكم نجا بافني بحر الدان بافني وأغرقنا آل فرعون ورفِرعونا بلي سنك يوكا بشان ياتفني وأنتم تنظرون حال إجان لالتنين ياتمو إسم بشانين ياتمن سن آي أنتني سناء نجاة بني إسرائيل يوكا بني إسرائيل بشان جلا نجاة تبين أقسم فرعون جلا جل نجاة تبين ربنا دبتات نجرا ولقالت مالج ترى آي أنتني ربنا الآن النبي موسى بني إسرائيل فرط له في حلك مسر الرأبه جدٍ عذاب إسننته الدممات دشين إسننته لبته جرى دشيف فلسطين أسر رابيا قدانة جل ربنا لاني نبي الله موسى إمرئ نبي الله موسى ليو ربنا إمرئ كان فرته كاثنين به به إن سيسا كان فرعون بك تتم موسى في موسى اللي. غرد الشام نجلا بيان جتا بكيه يرو سنت فلسطين في شام دچيتكو وليجلتي قناف نبي الله موسى بهو كن فرعون بكيتن جنان ورانا قد تقبته نبي الله موسى هرده يرو ادون يو كا بيفتون الباتو مغا بحري غبارت دكبه بحر ديما غبارت دكبه <سؤال> جاهفك أنا بني إسرائيل نبي الله موسى والجن دامتوا ويتفرعونا أجرته الرفدت حالا كمن بن فرعونو بل ليس يجّأ قلب إنساني كي ستيق دوب جرى نبي الله موسى دكاني نبي الله موسى تهمة سوداء إنساني إنك أك سجّرنا يا موسى ركني جرا معلومة أنا جراني ثنين نبي لكن نبي الله موسى مال جداري لا أكسيمتي إنا معي ربي سيهدين ربي خييتنا وجي نجرى ربي نقجي لكه رفتنا جدان ربي نبي الله موسى تبيسيس قدين يا نبي موسى أوليدام بهر أهجليني نبي الله موسى بحر ويتقد ركوتو بحركم مالتي فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم بحر إن ركنام بحر أدان وقالت فتوك اكا غارة غرغدة لما تي اتجتو لا بحرقني بحرقني بحرقني جنان جرقني كأني كيس ديمني ايسان كيس ديمني بانان واري فرعونا اللي اقوم جراتي بانجلني دويددوبان ورانا في فرعونا في وانتسلا اسواجي انقافة بني اسرائيل هندنويو تانجدتو، ويتورى بني إسرائيل قامت قلبه ورَى فرعونا دوبان بان قدسته، درار اليمان دوبان بان تقدسته، جد مخنث ربنا الآن بشاني ولتدي بجداني بشى ولتدي بيه، فرعونا في وران إسرائيل أكدت ربنا كنا حلا كجدتوه، ويتسان حلا كمن سن بني إسرائيل إجالة الآن، كان ربنا كنا مالجدا وأنتم تنظرون. حالة إجلال تنين عدوين كيسن إسنيرة بلي سجتك ربيك إنا أسرتِ وان أجيبها تجرا عدوين أما عدو نمن نما بدون إسا تنين إمع قدار جمتشو قدان نمت ما وأنتم تنظرون حالة إثلال تنيني يجر سجك وراء أقتدي ربينا الآن بهر عدم بقيسات جركنا نعماه دتو يكي سجن جر. توكوفا جركو نجابه كيس جرا لما فا ادوين انسانين لبشان ميسان نغي ان كيس بانكنه كيستي حالاكمو رارغملاتشو نعما بورغود رجت جارا تناف ايمانني قل كلون نعما كناكدا يوبيهن ربي الانسان جلاتوم نعم أقول دارب إنسان رث أقوله كان في عدو سن... إسن لالتن عدو ويكسن إسن الرعب اللي سبحانه وتعالى وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة أما رب إنا ما الجل نعمة أفرف إنسان رث كتله أقوله دبته ألف جدة نعمة هدورة دبتة أكما أسدورة دب دبر سن تك فرقنا بكم البحر بحر أدنى إنسان كودة لما فان وراء فرعون جلا إسان باسورة صدفان نعمة أمة أسين دراء رتهن أولين إسان رتهن أولور سنتم جنان عالمهند إسان كالجسورة نعمة سدين كذبرتنى قافرفة وإذا وعدنا موسى تجدتنا وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ويتنبيل الله موسى أن ولي ولِقَلِّ وعدنا كنوا أثري نساري مفاعلات جمعنا أي أستتي وأنت تبانى ربنا الآن بلّم إسحاقين نبي الله موسى لن يا رب وأنت جافسنا كن تسان اتددل جدك وعدنا هي كمدنها وإذا وعدنا موسى ويت موسى أن بلّم ولِقَبْني أربعين ليلةً حلقًا أفرتمًا نبي الله موسى ربي حلقًا أفرتمًا بإن لمك أبيه أتشم كتاب كتابة توراة في بإن في فججتونا دوبة ربّن كينا إساء بإن لمك جنّان كسان توني كسان ليرتونا سنما لجنّان ربّن أمتها بني إسرائيل كان نجابها سي جنان فرعون إرّا غرّقه ودو إساء إجالالا نبي الله موسى أن كتابا فيكني ربي كي ترى كتابا فيدي اتذلين أحكام إذا اتوجهنا لأنى بين لمسينا أتري ربي الآن نبي الله موسى كتاب توراتي فيكني هل كان أفترما بين لمسين في جدورة هل كان أفترما تنيك كا مناجاة ربي مقربيتين كعبهتين ماكتجدورة تنبودا إرجع فترني وك باللمنسون لم تي بودا، نبي الله موسى باللمنسون لميجنن، جرى بوالرب إسرائيل لميت ثقائين ديم توراتي الرب إسار رافو بني ثم اتخذ ثم من بعده، ثم اتخذ ثم العجلة، ثم اتخذ ثم العجلة جتون، إجخنا إذن مرجو قبرما تاثفتا عجلة جتون مرغورة مرغوهري، ك جبليتي كلهن تين مرجو جبرتني بني إسرائيل كانتوا يوانك مرجو كان موسى سامرين ااا قت جبريل روان إرجع تجاري ساعة وانت سنبرود جدا في كان ولت وري وانس رجتى ك كرا أفاني جرى كل لنسا جرى مرجو بروضي يا رب إنك إنا إر تعبيره يقول يجك جسدا له خوار فج يا رب إنك إنا دبته دوبا ثم أتخذتم العجل من بعده إر جنب يلله موسان ثم برع ديمه مرجو قبرتن مرجو قبر ما وأنتم ظالمون حال لبته سميتنين يا رب إنك إنا ربي رب أكنت مرجو قبروني في ميل إسانيت ارجانا يا <تصفيق> ربي الان اذبي تهجه تن كان نبي الله موسى تيمه نبي الله موسى رنتو تيغ اتبراديمتي مرغو غبرتي جلي نبي الله موسى دلني اريت ني دي بغره بني اسرائيل يا بني في بدي سنين بديد ألاقيه قهفس الندوة كان عايا بهو نما غرتنى ميرغو انجباري نججتشا توبة إنساني كراكانا نججتشورا توبة إنساني إنك إيه بلمتوا يو أفجر سملة إنسان أقصد فجتني سن الجنة إرجعكنا ربي نتوبة إنسان الرك إيه بل ما عنان ولي جلبتي يا دكت لا يا بني توراة نسيك ان نجناني ارجى هلكن افتما دمتت ني جتت هلكن افتما بل لمي دميت نبي الله موسى ان كيه بوتانو تي استيسابي لم ندفه يسينغارو جدو خنتو غووم ماتي سنرا مرغو غبرتن مرغو غبرو خنان سميتن ظلمي وفرت دلايدني ربي ملي ربي سبحانه وتعالى كوني كيسان نعمة إردت أول إسائيات تشيسات ننجرة هال إساني فقطة قنار عق إسان تابة إسائيات تشيسات ننجرة من بعد هجرة ربنا نرغى نبي الله موسان ديمة بودة نبي الله موسان إسان ديسة ودو إسان ربنا نقبرا برادة مي. إسان نبي الله موسان دويدة دوبة دچاني مرغو قبرون كوني انبياء إساني اللي قنو تكيسات ارغمجتو قنو اتدلقاني كناف وأنتم ظالمون لبوته السن إثنين كوني حالة ميلو تاتنيني جلان قانوا ما وجنوا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك إثنين إرى دبرر من بعد ذلك إرقا كانا إرقا إثن مرغو قبرتني جدتني لي إثن توبنان إرى إثنين دبرر دليت إثنين راحيني وان إثنين توبتني في جدت مرغو قبرو سنر لعلكم تشكرون أك ربي فقالتا قلتتني إرجع ربي جل ديمتني في جل ربنا سبحانه وتعالى منع ربي أكد هجتني قالت ربي قلت تني عيان لما أنتني وأنا جايبها في كيس ثقبدي سنما للجنة قوما بني إسرائيل أكثى إلىك إساني إتجابا تي كان في كيس ثقبدي سنما للجنة توقفا مرجو جبرا إلهي تعذف تني إرجع وانثى لا وان غرغودا ربي فرعون على دو انسان اجان ارغان انسان الرادو انسان الرا هلاكهو غغودا ها جنا غو كان ادو ارغان انسان مرغو غبرن مرغو غبروني ثاني نبي محمد صبر سيساة نجرى ربين كينا يهوداء زمن كينا رعوان ارغتونا يروغر اسلام مات إسايا متو قوقعنا إسان رعا عارتونا قلب يفردنا إسان رعا عارتونا قووما إساني أقارتونا كان جرى ربين كينا نبي الله موسى نبي الله محمد عليه السلاة والسلام مالي في جنان ورى زمن كينا حق دين انسان سي قبن وانيو انسان سي قبن كوني واني مدور اباني ابون انسان النبي الله موسى في قبد سني وانما مدور ابون انسان الله موسى هي يو هم قوم مرجو إسانين دب فينا مرجو وإسانين جون مرجو كرا إسانين أجل كني خنافس يا محمد أتيه يادني يجرأنيك يربينكنا سبحانه وتعالى أما ثنigma شنفى الرت ألو أملج الربينكنا وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا أتينا يادل أمس ويتكن إن نبي الله موسى كتاب ثورات كنفرابين كنف. كنا كناف يا دت دا بني اسرائيل نعمة نتنبييك كيسن كئذنت إرجنه موسى أبكني نت ثورات كشريعان أحكام لجرجركيس سجرو والفرقان جت كن باطل في حق الدنباس كتأتي لعلكم تهتدون أكئذن كجيل تنيف جت جلان. مراني كتابة استتب عن ميكون كنبي الله موسى كننا مثني فرقان أموت اموتن الرافور رافودامي وغرغر باسو ماخذ من الفرق وهو الفصل وعدن باسو ثم لجنان حقا في باطلا غرغر باسو اجچودا فرقان كوني قران ارتله ندبثما يوكان كتاب اسمي بوتهون درتوني ندبثما كتاب نسبي بوته, بوته مرتني يو نجرم نجد امتي كراتكون ربينك ان قران كتابتي ماجدن ويتدبتو ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان جرا أقص ما نبي الله محمد رت كتاب أبو سلة تبارك الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كان كانه كتاب نساني بوهندنو وأن درى في حق الدان باسوس فرقان جرا موندنها جروا اتلاقت فرقان يجون قرآن مرتي دبة مجد تبارك الله فيكم استت كتبان جروا تورات نله كن نافي حق في أروان الدان ثانيباسو لي كني نافي جدا جدا جدا علماء الرك كأكا ابن عباس فاني كأكا ابن العالية فاني كأكا مجاهد فاني ما جدا مراني فرقاني أستيت ربي دبتي اتباني كوني نبي الله موسى تأف كتابك كنيف كهكافي باطلة غرغر باسو ثاني نعتي فرقاني جدا نعتي ثوراتي جدا والفرقاني كوني كتابة مسنتي حقا في باطلة قرقر باسا كتاتي قافا كان مال جتورة هي كونسا وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل جتور توراتي هرقا من بر نبي الله موسى في كننة كتابة حقا في باطلة قرقر باسا كتهي النسنة حقا جتور جرق. بارك الله فيكم لعلكم تهتدون جتون أكئسين تني في جران نمني كتاب جلديمي نمن امبيو تجلديمي كما رات سامالي قاجيلو ماجچو قاجيلو ارغتا كناف لعلكم تهتدون اكايسين كرا قاجيلتنيفدي ربيكن دبتا نما قاجيلتو يو نعما ربي سن ارغتا جنت ربي سن اللي ارغتا دنيا في اخرت اللي ملكه كناف ربكن لعلكم تهددون جدي ارا دوبتا جچو بارك الله فيكم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دُبَّدُهُمِ يَا نَبِيَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ يُوكانِي آدَ دَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَايْتَ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَى انْتُ تُتْإِسَاتِ إِنْجَدَة يَا قَوْمَ يَا تُتَتِي إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اسْلُبُتَ سَمِيتًا بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ مِرْبُ فتوبوا الى بارئكم توبدا غر ربي كيسني بارئكم جتون اي خالقكم جتو غر ربي كيسني فقتلوا انفسكم لبوا كيسن اجيسا لبوا كيسن اجيسا جتون غارين كيسن غري اجيسا جت نمني شركيغا فتندلغي فيكا شركي رافف قابي سن ندامبي كما شركي دلغني دو ونغا با كنا فقتلوا انفسكم لبوبك السنه جسا ذلك خير لكم عند بارئكم سنتو يربي كي سنبرت اسني чала جران توبا ربي سنرت ديبي جراچو سنتو اسني فчала فتاب عليكم ربنا الآن اللي اذنرت توبا ديبا إنه هو التواب الرحيم رب توبا قبالا رب رحمت اسني فغدا جدان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أَمْ مَسِيَ عَدَّةَ وَيَتَجَدَّنَ يَا مُوسَى يَا نَبِيَ اللَّهِ مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ نُتَسِيَتْنَمَنْهُ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهَرَةً حَقَّ رَبِّكَ إِنَّ إِجَانَ أَجَرُتِ جِتْنِي وَيَتَنَبِّي اللَّهِ مُوسَى دُرَّ أَبْتَنِيتِنِ مُرَمْتَنِ فَأَخَذَتْكُمُ وأنتم تنظرون حال قرينك سنجري لعل نوئتين ججبوسا نبي الله موسى ربي إننا أرجت في تملج لأني نبي الله موسى نم في لتيين كأي جارة طورسنا كأي جنان أكتتتي نبي الله موسى ربي سات وجهنا ثو تداب و أرجت فين جنان نبي الله موسى رجسي ربي ساقفتي ربي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا نبي الله موسى أقص جنان ربي الآن جر جارة, جارة ملتى جار ددي نبي بيلاه موسى في وري سو جنجروا لي ججgaben ويتقجبن كان مرثى ثاني توال رمكم ججبوا قد يقول للكون اللي دو وأنتم تنظرون ياتون حال اللالتنين ثم بعثناكم من بعد موتكم إرجعنا إثنى كافني إرجع دو تني أكست أججبم كافني لعلكم تشكرون أكربي ربي كيسني. قلت قلتي تني في جرا سينامكن سينار إيرارا إن شاء الله تعالى آيا كذلك سنتين اتدي بنا وظللنا عليكم الغمام اثن رتب اديس سنه الغمام دومس عليكم اثن رتبو المن والسلوى فاني في وانا كديمه اثن رتبو من سلوينا مكرت بالرث إثنين بو يو كاني وأنا فون اللاتي لا إثنين بو في نجد. عندما يو النمو في واناك واناك في فوني في دائم أرجع تجتورة. كني نعات وراء جرود ذاتي. يعني وراء لله فهو متى قمك بنين إسرائيل في التي كل يعني في فون كلوا نياتا جنة من طيبات ما رزقناكم وانغاري إنه إسنكين إن كان رانيا تجنة نية شفني نياتني نياتني قوفني جنة إما ربي صنعت كفرني نور راجد جري جد النبي الله موسى ران دكتورني كنا ما فوني في دايما نياته جايب وما ظلمونا جركن منين إذا أنا قلت جنا ربي الرافور وما ظلمونا منين جركن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لب ما أوفي ميتني ربي تكفرني نعمة ربي الرا ديمتي الرا ديموس أنا لب ما إثنتمي لب ما إثنين تومي ربي نلاع أسرة واحد دنو ساجرا ساجرة إن شاء الله وأن تلا أسرة ترى وكان دو دو بس لبينيتين ااا ارهاسهون ااا دركامتها تكفّة نبي الله موسان أمته وجي وجد باي ركعته إسح أمس أوملني بني إسرائيل تلو ربي أتئولي مرومني ربي نقول عن إثنتي جيجرو وهد ورارجنا شاء الله درسي ثلاثه الكرات تديبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا كلا في الدارين إني بفضل ربك يا كاهر الكوني ربي سأل لا كلا في الدار إني بفضل ربك يا كاهر الكوني.